Bismillahir Rahmanir Rahim Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi wa tashkaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiu إن أماتهم إلا اللائل ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء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 كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاهٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُوا بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوا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 ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ مِنَ اللَّهِ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُ بِمَا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 فَبِأَيِّ يا يَأْمُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَاتَكُمْ جِئْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بالبر والتقوى والتقوى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 114. وأصحاب النار هم فيها خالدون 115. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون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 في الاذلين كتب الله لا اغلبن انا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يعبدون من حد الله ورسولا ولو كانوا اباء شيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان واندههم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه اولئك حظ bin, <laughs> oh,